أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا أتموا الصف الأول فالأول الله أكبر الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القران ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا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 وأقيم الصلاة وَآتُ الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيره هو خيرا وأعظم أجر واستغفر الله إن الله غفور رحيم Allah. Allah.